مع دروس أصول الفقه وكنا قد توقفنا عند الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبينا الأنواع التي تندرج تحت سنته صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو كانت مما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهدف التشريع ثم انتهينا إلى بيان التصرفات النبوية والوجوه التي تقع عليها باعتباره كان مبلغا عن الله عز وجل دينه ومبينا له وحاكما وقاضيا وسياسيا أمينا صلى الله عليه وآله وسلم ونفتتح حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى بما عنون له المصنف بقوله طرق ورود السنة قال طريق نقل السنة يختلف عن الطريق الذي نقل به القرآن فإن القرآن لقي أعظم العناية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فكان لا يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينزل عليه به جبريل عليه السلام إلا وتلقفه الكاتبون الأمناء المعدلون من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك نفر مخصوصون بكتابة الوحي الذي يتلوه جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هؤلاء معاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذه من أعظم مناقب معاوية رضي الله تعالى عنه أن اصطفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون كاتبا للوحي قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلوه على أصحابه في مواعظه وخطبه ومجالفه وصلواته فيسمعه الخاص والعام وهو يحثهم على أخذه وحفظه فلما مات صلى الله عليه وسلم جمع المكتوب وقورن بالمحفوظ وحصر بالمصاحف ورأى أئمة الصحابة كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أن ضبط ذلك من مسؤولية الامه العبده فنشرت المصاحف بعد ضبطها وشاعت في الأمصار والحتاج له المعتنون به لم يدخلوا بعد لم يدخلوا بعد ذلك تحت حصر حاصر واسانيد النقل له كثيرة لم يكن يخلو منها مصر من أمصار المسلمين على اتساعها أريد أن يقول باختصار أن القرآن لقي من العناية الكثير والكثير حتى تواثر نقله جيلا بعد جيل جيل يحفظه ثم يؤديه للجيل الذي بعده عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعهد هذا القرآن والاهتمام بشأنه وذلك كله داخل تحت وعد الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون قال أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن في كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن لأنه لم يكن بعد قد جمع وحسر بالمصاحب وإنما أذن لبعض أصحابه بذلك وبقي أمر حفظها إلى من يقصد الاعتناء بذلك من أصحابه كما وقع من أبي هريرة رضي الله عنه وغيره وربما كان الصحابي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع لم يكن فيه غيره وآخر سمعه مع آخرين ولكن لم يكن الحمل كالأداء يعني أن الحديث ربما يسمعه عدد كثير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الذين تتوتر هممهم للتحديث بهذا الحديث ونقله إلى غيرهم قد يكونون قلة قليلة فكم من الأحاديث ذكر رواتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها في خطبة جمعة مثلا خطبة جمعة كم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه ومع هذا ربما لا يحدث بهذا الحديث إلا واحد أو اثنين أو ثلاث لماذا؟ لأن التلقي أسهل من الأداء. خصوصا أن الصحابة كانوا يتوقون الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الخطأ أو النسيان فربما دخلوا في وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فكان من السهل أن يسمع لكن ربما لا تتوفر همته أو لا تجتمع ارادته لنقل هذا الحديث فيكون الحمل اللي هو السماع والتلقي أسهل من الايه اسهل من الاداء عندهم قال فربما نسي بعض اولئك الحديث وربما لم ينشطوا لأدائه وربما منعهم من التحديث عارض شغلهم عنه كما حصل من كثير من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن مات في عهدهما يعني تسمع مثلا أن يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر فهذا يشعر بطول الصحبة التي كان عليها الشيخان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو ذهبت تقارن ما رواه الشيخان البخاري ومسلم بالنسبة لما رواه أبي هريرة الذي أسلم في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة تجد النسبة علي جدا لصالح أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بل ربما حدث من صغار الصحابة أضعاف أضعاف ما حدث كباره عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر يعني حدثوا بأضعاف ما حدث به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأضربهم لماذا؟ لأن هؤلاء عفوا شغلوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومساعدته على انشاء الدولة الوليدة ونحو ذلك قال فمعطول طول لم يؤد عن رسول الله رسلا من الحديث إلا القليل لانشغالهم يومئذ بأمر تثبيت الدولة الإسلامية والفتوح ولذا ترى في الحديث المنقول عن صغار الصحابة ومن تأخر موته ما هو أضعاف, أضعاف المنقول عن أولئك الكبار وهذا في الحقيقة ليس في جيل الصحابة فقط بل حتى في جيل التابعين وأدعى التابعين فكذكروا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان أفقه من مالك يعني نحن نقول مالك إمام دار الهجرة وأمير المؤمنين في الحديث وكذا وكذا كانوا يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان أفقه منه ولكن شغلته الولاية شغلته الولاية عن التحديث بما سمعه وعن نشر فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه نعم لا يصف اعتقاد ضياع شيء من السنن لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ وحيه ليبقى حجة ما بقي الخلق وهذه قضية لبسطها موضع آخر لكن الذي يهمنا هنا إن حفظ المبين يلزم له حفظ المبين حفظ القرآن لا يمكن أبدا إلا بحفظ السن باعتبار أن السنة كما قلنا قبل ذلك هي التي تبين مجمله وهي التي تخصص عامه وتقيد مطلقه وتوضح مشكله ونحو ذلك فإذا لا يتأتى أبدا حفظ القرآن إلا بحفظ السنة فعندما يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يبقى هذا يشمل يشمل حفظ الوحيين جميعا الكتاب والسن لأن هذا منزل وذاك منزل ولأنه لا يمكن حفظ القرآن إلا بحفظ السن ولهذا لما نوح ابن أبي مريم الجامع قدم ليصلب بسبب كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احذروا فقد وضعتوا على نبيكم كذا وكذا من الأحاديث فقالوا له لتقتل ويبقى لها الجهابذه يغربلونها غربله انت تتقتل لجنايتك التي ارتكبتها في حق الحديث النبوي ثم ان الله عز وجل يقيد لهذه السنه من العلماء الفحول من يميزون صحيحها من سقيمها وطيبها من خبيثها وهكذا وقد كان فجاء شعب بن الحجاج وجاء سفيان الثوري وجاء أحمد بن حنبل وجاء البخاري وإلى يومنا هذا لم تخلو الأرض من قائم لله عز وجل بحجة ولم تخلو بإذن الله إلى قيام السعر فالله عز وجل يستخلف لهذا الدين من كل خلف عذوله ينفون عنه تأويل المطلين وانتحال الجاهلين ونحو ذلك فعليه نقطع بأنه لا يمكن أبدا أن يقل بإن فيه سنة فقدت أو أحاديث غابت عنا ولم نسمعها لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد بحفظ هذا الواحي وهو محفوظ إلى قيام الساعة شكرا قال ولكن الذي يعنينا هنا هو أن الأسباب المتقدمة ونحوها جعلت نقل السنة دون نقل القرآن مما يقع بمثله خفاء الحجة في المسائل الشرعية الواردة في كثير من السنن ولذلك كان من أعظم أسباب اختلاف الفقهاء خطاء الحديث على الفقيه وعلم الآخر به وهذا لا يقع بالنسبة إلى القرآن إنما اختلافهم في القرآن إن وقع فبسبب الدلالة للرواية القرآن قال الله عز وجل في شأنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فتجد الطفل ابن سبعة أو ثمان سنوات يحفظ القرآن عن ظهر قلب حتى الذي لا يحفظ يمكن أن يفتح المصحف ويصل إلى الآية التي يريدها واليوم مع تقدم التكنولوجيا وغيرها بكلمة واحدة يلقنها للكمبيوتر يخرج له كل الآيات التي اجتملت على هذه الكلمة ومن قبل وضعت معاجم أيضا توصل إلى الآيات الواردة في موضوع واحد أو المجتملة على كلمة واحدة ونحو ذلك هذا أمر ميصف جدا. صحيح السنة اصبحت كذلك من باب الوقوف عليه لكن في الاصل او قبل ذلك كان القرآن ايصر في التحصيل واكثر ايضا في الوقوف على اياته بخلاف السنة ولذلك كان من اهم الاسباب اللي في وقع الخلاف بين العلماء بسببها ان عالم عنده حديث واخر عنده ما عند الحديث فاضطر انه يتهد برأيه فربما وافق رأيه الدليل وربما خاله يعني اشتهر عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحاب انهم اصحاب مدرسة الرأي يعني ايه يعني انهم يستعملون الرأي كثيرا لماذا لأن السنة لم تكن قد دونت في عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أول مسند صنف وسجل ومسند بقي بن مخلد رحمه الله تعالى ثم تتابعت بعد ذلك المصنفات في السنن فاشتهرت السنن أكثر مما كانت عليه قبل ذلك فلهذا خالف جمهور العلماء أبا حنيفة في مسائل كثير لماذا؟ لأنهم وقفوا على أدلة لم يكن قد وقف عليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى لذلك شيخ الإسامة رحمه الله لما صنف كتاب القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأنه لا يتصور أبدا أنه فيه عالم من علماء الأمة المعتبرين يتعمد مخالقة الدليل ولكن كما قلنا إن أصحاب النبصة سلم تفرقوا في البلدان وكان مع كل منهم علم فالشفعي سمع من طائف ومالك سمع من طائف وأحمد سمع من طائف وأبو حنيفة سمع من طائف فممكن اللي يكون عند مالك ليس عند الشفع واللي عند الشفعي ليس عند أبي حنيفة واللي عند أحمد ليس عند الجميع ولذلك كان الشفعي يقول لأحمد وهو شيخ أنتم أعلم بالحديث منا فإذا كان الحديث كوفياً أو بصرياً فأخبرونا به نصير إليه وعبد الله بن وهو كان في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى فسئل الإمام مالك عن مسألة تخليل الأصابع في الوضوء أصابع الرجلين فقال ليس هذا على الناس ليس هذا على الناس يعني لا يلزمهم أن يفعلوا ذلك قال فتركته حتى خل المجلس وقلت له حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى حديث المستورد بن شداد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين أصابع رجليه بخنصره قال هذا حديث حسن ولم أسمع به إلا الآن قال وسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تفليل الأصابع حدث بالحديث مع إن عبدالله ابن وهبي تلميذ فكان يحدث وهذا حتى يعني هذا من الأحاديث التي يذكرونها في الأمثلة على رواية الشيخ عن تلميذ فمالك شيخ ابن وهبي ولكن في المسألة دية أصبح ابن وهبي هو شيخ في هذا, في هذا الحديث رواية المشايف عن التلميذ هو ده في الأول لم يكن الحديث عنه لكن بمجرد ما علمه أصبح يفتي به فلا يتصور أبدا أن عالم من علماء المسلمين المعتبرين يعلم الحديث ثم يعرض عنه أو يقول بخلافه ولهذا لما حدث سوء الإمام الشفعي بمسألة فيها حديث فذكر الحديث فقال له رجل فماذا تقول يا أبا عبد الله قال أرأيتني خارج من كنيسة أرأيت على وسط زنارة يعني أنا نصراني واللهودي أقول بالحديث ولا أعمل به إن حدث ذلك تعلموا أن عقلي قد ذهب يعني لو جدت يوم حدثت بحديث ولم آخذ به تعلموا أن عقلي قد ذهب والمشهور عنه عنهم جميعا أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي نعم. فلو تصور أبدا أن واحد منهم يتعمد مخالفة الدليل ولكن من أين تأتي المخالفة مسألة واحدة تجد الشفع له فيها قول وأحمد له فيها قوله وغيره أول سبب ذكروا شيخ الإسلام في الكتاب المذكور اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام خفاء الدليل عن بعضهم وعلم بعضهم به وبمسألة لا تقدح في مكانة ومنزلة العالم فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعلم حظ. الجدة من الميراث حتى أخبره محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأين أبو بكر من محمد بن مسلمة صحيح الصحابة كلهم لهم من الفضل والمكان والمنزلة ما يوجب علينا أن نترضى عنهم أجمعين ولكن لا مانع من تفضيل من تضله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر رضي الله تعالى عنه عارض وناقش أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قتال المرتديه وأبو بكر يستدل بالقياس وعمر يعترض بقول مجمل كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبس سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني هؤلاء القوم يشهدون أن لا إله إلا الله فكيف تقاتلهم؟ النبس سلم قال أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فهمها من قوله إلا بحقه في حين أن النص الصريح الواضح مع مين؟ مع عبد الله ابن أم ابن والحديث في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة فمع صراحة الحديث إلا أنه للأسف لم يكن عند أبي بك ولا عند عمر وعند مين؟ وعند إبن لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الشجرة اللي مثل المسلم التي مثله المسلم خاض الناس في شجر البواب دا يقول كذا ودا يقول كذا ودا يقول كذا قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا انا أصغر القوم فاستحييته فلما انتهى المجلس حدث أباه طبعا النفس صلم لما محدش جاوب قال إيه هي النخلة فحدث أباه فقال لوددت أن كان لي كذا وكذا أن قلتها كان يتمنى أن يظهر هذا النبوغ في مثل هذا المجلس ومثل هذا كثير في وقائع الصحابة رضوان الله تعالى عليه سبب إيه كما قلنا خفاء الدليل يعلم واحد ويخفى على الآخر لكن مع هذا نقول بإن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل حتى مع القول بإن التطر ألقوا بالمكتبات الإسلامية في البحر حتى غطى لون المداد سطح البحار ونحو ذلك كل هذا أيضا نقول لم يضع من السنة شيء بإذن الله تبارك وتعالى قال وعليه فإن الفقيه مضطر إلى البحث عن الأحاديث المروية هذه المسألة في الحقيقة كما ذكرتها من قبل في محاضرة كاملة في مسج التوحيد مسألة تحرير المسائل الفقهية أو كيفية تحرير المسائل الفقهية أول مرحلة من مراحل التحرير جمع أدلة المسألة في الباب لماذا؟ لأنك ممكن تاخذ بدليل واحد والمسألة يكون فيها عدة أدلة ربما يكون الدليل اللي اخذت انت به عام ويكون هناك دليل اخر مخصص او تكون اخذت بحديث منسوخ في موضع اخر او فهمت الحديث بفهم يخالف ما بينه فهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر فعند اذن يقع الخطأ وقلت ان ما ضل من ضل من الفرق المنتسب الى الاسلام إلا لأنهم أخذوا بجانب من الأدلة وتركوا الأدلة الأخرى الخوارش اللي خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرجوا بماذا؟ كان لهم ثلاث شبهات الشبهة الأولى إنه حكم الرجال رضي بتحكيم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم الحاجة التالية إنه رضي بنحو اسمه من كتاب الصلح بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم الحاجة التالية إنه قاتل في معركة الجمل ولم يسبي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه طبعا ليه قالوا إما إن أنت أمير للمؤمنين أو أمير للكفاء يعني لما قال هذا ما صالح عليه علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فقال عمرو بن العاص إن الأمر لم يستتب بعد على إماراتك أهل الشام كلهم لم يبايعوه فقال إذن هذا ما قابا أو ما صالح علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان طيب أنت محاوة اسمك كأمير للمؤمنين يبقى أنت أمير للكفا وده لازم طبعا لازم باطر حكمت الرجال والله يقول ان الحكم إلا لله حتى هو رضي الله تعالى عنه قال مقولة حق أريد بها باطل وأصبحت مثل يضرب إلى الآن إن واحد يقول كلمة لا يقصد ذات الكلمة ولكن يريد أن يصل إلى هدف معين من وراء هذه الإيه؟ من وراء هذه الكلمة كلمة حق أريد بها باطل المهم ناقشهم علي بن أبي طالب في أول الأمر ثم ذهب ابن عباس وناقشهم ورجع معه من رجع واستمر من استمر فكان منشأ القضية أنهم أخذوا بأدلة ظاهرة وتركوا أدلة أخرى واستمرت هذه الفكرة حتى أيام هذه مع جماعات التكفير يأخذون بأدلة الوعيد ويتركون أدلة الوعيد وخالفهم على الجهة الأخرى أو في المقابل المرجع الذين أخذوا بأدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعيد والإسلام وسط بين هؤلاء وأولئك إذن من أخطر ما يوقع الإنسان في الخطأ هو الأخذ بشيء من الأدلة وترك بقية الأدلة في المسألة الواحدة أو في الباب الواحد ولهذا كان أول عمل يقوم به الفقيه هو جمع أدلة المسألة قبل أن يتكلم فيها قال ولما كانت روايتها تقع بنقل الجماعة القليلة او بنقل الفرد فهو مضطر للتثبت من صحة ذلك النقل وهذا أمر لا يحتاجه بالنسبة إلى القرآن من أجل حصول القطع بأنه أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من أوله إلى منتهى بطريق نقل لا يقبل التردد كما تقدم نقل القرآن بطريق التواتق أما السنة ممكن يكون واحد عن واحد عن واحد إلى أن وصلت إليه وممكن يكونوا اثنين عن اثنين او اثنين عن واحد وهكذا بخلاف القرآن فكل طبقات نقله متواترة يعني بجماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب قال أما أمر ثبوت تلك الأحاديث فلقواعبه وضوابطه مفصلة علوم الحديث والحقيقة طبعا الشيخ عبدالله بن يوسف من المشاهير في باب مصطلح الحديث ولعله لاجل هذا يعني فرق بين مصطلح الحديث وأصول الفقه ولكن أي عالم من علماء الأصول تكلم في هذا الباب لابد وأن يجعل مصطلح الحديث جزء من مصنفه في الأصول ولهذا نحن نقول إذا كان علم أصول الفقه نبناه على ثلاثة أعمدة اللي هو الحاكم والمحكم عليه والمحكم فيه ثم أدلة الأحكام ثم قواعد الاستنباط هو ده عمدة أصول الفقه ثلاث أبواب دور فنقول بأن مصطلح الحديث جزء من أحد هذه الأجزاء اللي هو إيه جزء من دليل من أدنة الأحكام اللي هو السن فلأجل هذا عندما يتكلم الناس في الأصول يجعلون المصطلح جزء من إيه من هذا الركن اللي هو ركن الأدن باب إيه السن كيفا نحكم على الحديث بالصحة او الضعف هل هو متواتر او احاد هل هو مشهور ولا غريب كل دا بابه مصطلح الايه مصطلح الحديث قال لكن يجدر بالفقيه ان يعلم مراتب القوة في نقل السنن ويتطرق الاصوليون لهذه القضية من جهة تعدد الاسانيد المستقلة للسنة المعينة فيقسمون السنة إلى قسمين طبعا تقسيم السنة إلى قسمين هذا هو مذهب جمهور العلماء من الاسوليين والمحدثين خلافا للحنفية فإنهم يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام جمهور العلماء من الاسوليين والمحدثين يقسمون السنة إلى سنة متواترة وسنة أحد أما الحنفية فإنهم يقسمون السن إلى ثلاثة أقسام سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد وهيأتي تعريف كل قسم منها في موضعه ان شاء الله قال القسم الأول السنة المتواترة تعريفها التواتر لغة التتابع يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا ومنه قول الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترا يعني رسول يتبع رسولا وهنا قال إذا جاءت يتبع بعضها بعضا وجاءوا تترى أي متتابعين وطرا بعد وتر والوطر الفرد فمن هذا قيل للحديث متواكر لأجل تتابع الأفراد فردا بعد فرد على روايته إلا أننا ننبه هنا أن بعض المحدثين يدرجوا الحديث المتواتر تحت المشهور يقول حديث مشهور ويعني به الحديث المتواتر وهذا كما في شرح ألفية الصيوطي رحمه الله تعالى قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من الحديث المشهور نوع يدعى المتواتر الحديث المشهور نوع يدعى المتواتر لماذا؟ لأن تتابع الناس على روايته يجعله إيه؟ يجعله مشهورة يعني طائفة ترويه عن طائفة ترويه عن طائفة وهكذا يبقى هذا الحديث مشهور أو مصطفيض يعني كأن كل الناس وقفوا إيه؟ عليه نعم قال وهو صلاح يغلب في ألفاظ الفقهاء والأصوليين يبقى ممكن هنا الفقيه او الأصولي يقول الحديث مشهور ويقصد الحديث المتواتر ويقصد الحديث المتوات لماذا لأن المحدثين يفرقون بين الحديث المشهور والحديث المتوات فعندهم الحديث المشهور مرواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ درجة التواتر أما الحديث المتواتر فاختلفوا في عدد روافه في كل طبق فمنهم من قال عشرة ومنهم من وصل به إلى أربعين يعني عشرة عن عشرة عن عشرة عن عشرة إلى راوي ومنهم من قال لأ أربعين عن أربعين عن أربعين ومنهم من قل ثلاثين ومنهم من قال تختلفوا في هذا الليه الحد من عشرة بأربعين أما الحديث المشهور فهو ما رواه ثلاثة فصاعدا في كل طبقة ما لم يبلغ درقة الاية لكن زي ما قولت أن في بعض المصطلحات المتشبهة عند العلماء لابد لك أن تعرفها قبل أن تقول أن الفقيه الفلاني أل كذا وإلا يقع الخطأ والكذب على الأئمة من حيث لا يشعر الإنسان إزاي يعني مثلا الإمام البغو رحمه الله في كتابه شرح السن له مصطلح خاص لن يشاركه فيه أحد فيبدأ يذكر الباب ثم يقول الأحاديث والصحاح ويذكر حديث أو اثنين أو ثلاثة وبعدها يقول الإيه الأحاديث الحسان معنا الكلام ده إيه أول ما تقع عين إنسان لا يعرف ولم يطلع على مصطلح الإمام الباغوي في الكتاب هيقول إيه يبقى الأحاديث هذه صحيحة والأحاديث الأخرى إيه حسن لكن ليس الأمر كذا هو قصد بالصحاح ما اتفق عليه الشيطان او رواه الجماعة يبقى هو بدل ما يقول رواه البخاري ومسلم يقول ايه الصحاح طيب الاحاديث الحسان عنده ما رواها اصحاب السنن حديث او الاحاديث الحسان يبقى دية اللي رواها اصحاب السنن او بعضه فلي يعرف هذا المصطلح يسلم اللي ما يعرفوش ممكن يكون حديث أصح من حديث في البخاري لكن رواه أصحاب السنن وما رواهوش البخاري وهو أتى به ضمن الأحاديث الحساب فصحيح لا يأتي ويقول لا ده حديث حسن الإمام البغوي قال عليه حديث حسن هو لا قال حديث حسن ولا غير ولكن ده مصطلح خاص به بعض العلماء مفرقون بين الحديث المشهور زي ما سوعته جدي فالفقهاء يدكسلوا المتواتر تحت المشهور. وبعضهم يقول حديث مشهور ولا يقصد الشهرة الاصطلاحية وإنما يقصد شهرته بين الناس وربما كان موضوعا يعني واحد مثلا يقول لك إيه كما في الحديث المشهور من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذل ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقر ويقول عليه حديث مشهور هو مشهور لكن مشهور بين ده مشهور بمصطلح العامة يعني مشهور بين عامة الناس ولكن الحديث ضعيف جدا وحتى انا اقولك الحديث المشهور انما الاعمال بالنياه ومش مشهور وحديث فرد او غريب لان رواه عمر رضي الله تعالى عنه وحده من الصحابة ده اسنده صحيح يعني انما هو قصد الشهران اشتهاروا بين الناس فذي ما قلت لابد أن تعرف مصطلح العالم قبل أن تخبر به هل هو يقصد الشهرة بصطلاحية أم يقصد الشهرة بمعنى الاشتهاق بين الناس واستفادة الخبر بينهم أم ماذا يقصد ولهذا نبه الشيخ أحمد شاكر على هذه الجزئية أن بعض العلماء يقول عليه حديث مشهور وهو يكون حديث متواتر نعم قال واصطلاحا بعد معرف الحديث المشهور من الحديث المتواتر من الناحية اللغوية عرفه عند علماء الأصول أو للصلاح الذين اصطلحوا على معنى معين لهذا اللقص ده قوله أو معنى قوله واصطلاحا يعني علماء الفن ده. اصطلحهم على معنى معين للمتواتر هو ايه قال ما اجتمعت فيه شروط ثلاث هو هنا الشيخ عادته لا يقصد التعريف الجامع المانع ولكن هو يريد أن يأتي بالتعريف وشرحه في سياق واحد يأتي بالتعريف وشرحه في سياق واحد لكن المشهور عند العلماء سواء علماء الحديث او علماء الأصول إنهم يذكرون التعريف الأول ثم بعد ذلك يشرحهم مفردات التعريف ليه؟ ده في الحياة فيه فايدة مهمة جدا وهي تبسيط المعلومة وتيسير حفظها على المتلقي ومن هنا جاءت فكرة المتون المتون الفقهية أو العقدية أو التقويدية ليه؟ لأنها الفاظ محدوده تدل على معان كثير فاذا حفظتها تذكرت هذه المعاني الايه الكثير ومن هنا كان من فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ومما اقصه به انه اتاه جوامع الكلم يعني خصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الانبياء بأنه أوتي جوانع الكلمة فتجد حديث من كلمتين مثلا يشمل الدين كله الدين النصيحة مثلا كلمتين الدين النصيح من الأحاديث المشهورة أيضا عند الناس ومش حديث أصلا الدين المعاملة ومش حديث أصلا لا يثبت أو لا يعرف بإثناد ثابت موصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مشهور كل الدنيا بتقول بي الدين المعامل هو صحيح يعني المعنى صحيح ولكن الحديث لا فالحاصل هنا ان الدين المعامل الدين النصيحة كلمتين ولكن انظر في شرح العلماء لهذا الحديث لما قلت النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لنبيه والنصيحة لأئمة المسلمين وعامته تجد صفحات مسودة في شرح الكلمتين دول فقط لما يقول النفس السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحد لأخير ما يحب لنفسه خلاص شوف بأه الإنسان يحد لنفسه أبئه وإيه فلا يؤمن أي لا يأتي بالإيمان الواجب ويكون من أهل الفسوق والعصيان إن لم يكن كذلك فكلمات يسيرة ولكن معنيها كثيرة جدا فكذلك المتون وكذلك التعريفات ولهذا يشترطون في التعريفات أن تكون جامعة مانعة يعني كلمات محدودة في نفس الوقت لا تسمح بدخول شيء خارج عنها فيها ولا بخروج شيء منها عنها ده معنى تعريف جامع فالعلماء عرفهم الحديث المتواتر بانه نارواه جمع كثير عن مثلهم تحيلوا العادة تواطؤهم على الكذب ما رواه كثير أو جمع كثير عن مثلهم جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير قلنا بالحد اللي احنا ذكرناه واختلاف العلماء فيه من عشر الاربعين وفيه اقوال اقل من ذلك وفي اقوال اكثر من ذلك يبقى ده في كل طبق لازم يكون كد يعني لو روا الحديث اتنين من الصحاب ونقلوا عن الاثنين من الصحابة دول مية يبقىش حديث متواتر ولكن ام تكون حديث متواتر اذا رواه عشرة من الصحابة فصاعدا على القول بان اقلهم عشرة ثم عنهم عشرة على الاقل ممكن يبقوا عشرين ممكن يبقوا مية والطبق اللي وراهم هكذا وهكذا لألو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني لا يمكن انهم يتنعوا طيب لو كان العشرة دول ولا المية دولا من بيت واحد او من قبل وحده انه يقول مش متواتر لانه ممكن يكونهم اتفق فعندك الان مثلا الشيع يضعون احاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتواطعون على نقلها حتى تصبع عندهم كاء بل مش كاء تصبع عندهم من المسلمات الامور المسلم به لماذا؟ لأنهم أصحاب فكرة معين يريدون أن يصلوا بهذه الفكرة إلى عقول الناس بأي سبيل حمد بن سلم رحمه الله تعالى يقول حدثني رجل من الخواج أنه قال قلنا إذا اشتهينا الشيء وضعنا فيه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتفقنا على ذلك تتخيل لما تكون طائفة او نحلة معينة لها هدف معين ويتفعوا على حديث ان شاء الله يكونوا مليون وحدث عنهم مليون وهكذا نقول طالما امن العادة او الواقع ينبئوا بامكانية اتفاقهم على الكذب يبقى الحديث لا يدخل في دائرة المتواتر بل قد يكونوا موضوعا نعم حتى انهم اشترطوا شرط اخر قال ويستندون الى شيء محسوس من خلال هذا التعريف اللي هو ما رواه جمع كثير عن مثلهم الى منتقل فهذا هو الشرط الاول من شروط الحكم على الحديث بانه متواتر يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب الشرط الثاني يرويه عنهم مثلهم من مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهاه يعني لو أن الحديث مثلا رواه البكاري رحمه الله بين البكاري والنبي صلى الله عليه وسلم في الغالب خمسة يكون عندنا الآن كم طبقة خمس طبقات يبقى كل طبقة لابد أن يكون فيها نفس الحد الأدنى للمتواكر أو أكثر منه الشرط الثالث أخذ بعضهم عن بعض قد استند إلى الحس وهو السماع أو ما في معناه مما يثبت به الاتصال ولذلك يعني من الأحاديث او من أقوى الأحاديث الأحاديث المتسلسلة اللي هو كل راوي يحقي حركة النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي فوقه وهو بي بيحديث بالحديث يعني مثلا ابن عمر لما يروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله عز وجل السماوات بيمين ويقعله هكذا ثم يأتي ابن عمر ويقوم قابض يمينه ويأتي نافع ويقبض يمينه وهو ده الحديث من في السلسل ليه؟ لأنه ما اكتفاش بمجرب السماع لا دناءا أيضا الحرك والتصرف اللي صاحب الكلام فهذا يدل على اتقانه وحفظه وأنه ممن شهد الواقعة ليس ممن سمعها من غيره مع هذا ما يقول حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا أو نحو ذلك من أدوات التحمل يعني لابد يكون التقى وسمعه درجتها أي السنة المتواترة فإن اجتمعت هذه الشروط في بسنة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة متواترة مفيدة لليقين يعني كما لو انك انت اللي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن تشك؟ ولذلك يعني ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى رجلا في مسألة خالفة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث فكأن الرجل يعني لم ينزل على مقتضى الحديث فقال له أرأيتك؟ لو كنت الآن تسمعه من رسول الله رسوله أكنت تعرض عنه قال لا قال فما الذي استجد أو كلمة قريبة منها الآن حدثت بهذا الحديث فلان عن فلان عن فلان وأنت تقطع بإن هؤلاء جميعا ثقات عدو فإيه الفارق إنك تسمع الحديث من المصدر نفسه أو بطريق مأمون عن المصدر نفسه هو ده الأحاديث المتواتر عن تصور مثلا من للأسف كثير من المسلمين يصدقون أشياء لم يروها بعد وربما لن يروها بعد ذلك ويصدقون بها ويأخذونها من المسلمات لماذا؟ لأن الناس ألف كيف يعني لما قالوا بطلعوا الأمر إحنا شفناهم لكن الام اللي يقول لا مفيش حاجة ما طلعه الامر يبقى زنبيه عند الناس طيب تمنقول انشق القمر للنفس وسلم وان النفس صلى الله عليه وسلم قال ان الذباب في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء تجد اليوم من يقول لا طب الحديث لم يثبت هذه المشألة وعليه فاحنا مع الصب الحديث طب الحديث ايه وبعدين يحتجولك بايه بحديث أنتم أعلم بأمور دنياه يبقى طالما المسألة تعلقت بأمر دنيوي يبقوا الأطباء والتجريبيين والأكاديميين والتكنولوجيين ومعرفش إيه هم دولت اللي يحكموا على المسألة وده سببه الأكذ بنفذ رواية دون جمع ألفاظ الحديث يقول لك النبس صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم طيب اقرأ الحديث واجمع روايات الحديث لتقف على حقيقة الأمر النبس صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة من الأنصار وهم على رؤوس النخل فقال ما يفعلون هؤلاء أو ما يفعلوا هؤلاء قال يؤذرونه يجعلون الذكر في الأنسى فتلقع قال ما أظل يغني ذلك شيئا الفاظ النفس سلم تقاس بميزان الذهب بل لو وجد أدق من ذلك فلنلقى إليه قال ما أظل فبلغ ذلك الناس فامتنعوا لأن كان عندهم حساسية مفرطة بل لو وجد تعبير أدق من ذلك لقلناه في مسألة الاستجابة والنزول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما النبس صلى الله عليه وسلم قال كده يبقى ما نعملش فكسد الإنتاج او قل الإنتاج في هذه السنة فأخبر النبس صلى الله عليه وسلم فقال إيه إن كان ذلك ينفعهم فليفعلوه فإنما حدثت عن ظن وأنتم أعلم بأمور دنياكم وما حدثتكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله يعني كأنه بيقول ايه أنا قلت ما أظن يبقى مع كلمة ما أظن هذه يفهم منها ان دي كانت مجرد رؤية وجهة نظر اما لما يقول في مسألة يقطع فيها بشيء الكلب الاسود شيطان ما تجيش تقول لي طب هنحلل الكلب لا سود ولا احمر ولا ابيض هنلقيهم بالظبط سورة طبق الاصل من بعضه بهذا يحكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب الله عز وجل عندما قال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زكرف القول غرور تعالى يا عم حلل اعتى واحد في الكفر وشرح جسمه مع ابو بكر الصديق لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان امكن هذا يعني هتلاقي فارق يبقى لابد ان احنا نفهم الكلام فهم صحيح يتفق مع تصديق النبي صدق. لكن للأسف الناس تنتسك الى الاسلام ولك لا ده مش ممكن في حين ان لما تيجي تقول له قول لي يا عم عجائب الدنيا السبع كان واحد برج ايضا ما عرفش صور الصين العظيم ما مع انه شافه ولا يمكن هيشوفه لانه سمع الناس بقوله دي عجائب الدنيا السبع يبقى هنا نصدق ونقل التقليد اعمى ومع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ده, ده انتم اعلم بأمور دنياكم نعم انتم اعلم بأمور دنياكم اذا كانت المسألة عن ظن وتخمين ووجهة نظر من النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يقول شيء ينسبه الى الوحي ويقطع به كمسألة الذباب هذه فلا يتوقف قبولها على قول صبيب او غيره فالله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم وما قتيته من العلم الا قليل ما للفرق بينك وبين المل... غير المسلم ايه؟ يعني النفس صلى لما حدث بحديث البقرة التي كان يركبها صاحبها فاشتد عليها فنظرت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرف فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم يعني بقرة الضرب تتكلم وتنكر على صاحبها إن هو ركبها هي مخلوءا هي تحرف الأرض فقط فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال فإني أؤمن بهذا ويؤمن بِهَذَا أَبُوْ بَكْرِ وَعُمَرْ وَمَا هُمَا ثَمَّا يعني ما كانوش موجودين لكن القضية كما ايه سبق لأبي بكر إن كان قال فقد صدق بس طالما النبس صلى الله عليه وسلم قال ولذلك الصحابة يا إخوان ما كان بينهم وبين العمل إلا حاجة واحد أنت سمعت هذا من رسول الله خلاص اتأكدوا ان سمع يعمل وده الحديث صحيحين من حديث أبو موسى الأشعر رضي الله تعالى عنه أنه كان في إحدى الغزوات فحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوء قال فقام رجل رفت الهيئة قال يا قال يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فأتى أصحابه فسلم عليه وكسر جفن سيفه ودخل فقاتل حتى قتل خلص كان اللي بينه وبان التنتزئه انه يتأكد ان النبي سسلم قال لي دي عرف ان النبي قال يبقى يعمل لكن احنا اليوم امام يعني ردة من نوع جديد الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من رد حديث رسول الله سلم فهو على شفاء هلك ولذلك احنا قلنا الحديث المتواتر لأنه مروي بطريق لا يتصرق إليه الشك ولا الريبة يفيد اليقين كما لو إنك إنت اللي سمعت بودانك نعم قال ومنزلة العلم الثابت بطريق التواتر منزلة المعاينة له كما لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به وهو أعلى السنن حجه عند الفقير ولا يختلف أهل العلم في كونه حجة شرعية مستقلة في إفادة الأحكام الشرعية قال التواتر نوعان تواتر ضروري وتواتر نظري أما التواتر الضروري فيسميه بعض العلماء بالتواتر العملي وهو ما علم من الدين بالضرورة وتواتر عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به وهو الذي ينطبق عليه تعريف الإجماع اليقيني نتكلمنا أو لسا إن شاء الله نتكلم على مسألة الإجماع اللي هو الإجماع عن المعلوم من الدين بالضرور تجد مثلا العلماء لم يتكلموا في وجوب الصلاة يدل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع لأنه لا يوجد مسلم لا يعرف أن الصلاة, إيه؟ إن الصلاة واجبة قال وهو ما يقع العلم به ضرورة فلا إمكان لدفعه ولا التردد فيه ولا يتوقف على نظر وبحر وهذا واقع في السنن في أشياء كثيرة استغنى المسلمون بتواترها عن النظر في روايبها ونقلها مثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة وعدد ركعات كل صلاة ومواقيتها من حيث الإجمال ومشروعية الأذان والإقامة وغير ذلك مما يعرفه الخاص والعام والعلم به حاصل لجميع أهل الإسلام من غير توقف على استدلاد وهذا التواتر لا يحتاج إلى الإسناد والثاني تواتر النظري وهو ما توقف العلم به على تتبع الأسانيد وجمعها والنظر فيها وكثير من السنن المتواترة عرف بهذا الطريق ولهذا خطي العلم بتواتر بعض ذلك فكم من سنة يظن الظان أنها سنة آحاد وهي متواترة لأنه لم يطلع في صرق روايتها على ما جمع شروط التواثر المتقدمة وهذا جانب يحتاج فيه الفقيه إلى علوم الحديث ليعلم الوجوه التي ورد عليها الخبر كما يجب أن يلاحظ أن من المتأخرين من أغفل اجتماع الشروط المتقدمة في التواثر سوى مجرد العدد وهذا لا يغني وحده في إفادة في التواثر لأنه ممكن يكون صحيح رواء زي ما نقول تمي ولكن يمكن أن يتفقوا على الكذب أو يمكن أن الطرق المجموعة لهذا الحديث كلها تكون فيها كذبين والضعين ومن يغلب عليهم الوهم ونحو ذلك فالعب رضي أن تكون الطرق سالمة من الكذب أو الوهم أو الخطأ أو نحو ذلك قال فقد وجدت أحاديث رواتها كثيرون ربما بلغوا العشرة أو زادوا لكنما دار أسانيدهم على رواة لم نؤمن توافؤهم على الكذب أو الخطأ وهذا يعني وجوب النظر في أحوال النقلة والأمن من وقوع ذلك منهم وهذا النوع من المتواتر دون منزلة الأول والجهل به حاصل والعذر بذلك قائم بخلاف الأول فذلك لا يقع الجهل به لأن عمل المسلمين عليه والكل يعرفه بخلاف الآخر الذي لا يصل إليه الإنسان إلا بطريق البحث وليس كل إنسان مؤهلا للبحث والنظر ولكن لهذا الفن أهله والمختصون بشأنه آه قال ولا يُعذر مدعيه بخلاف الأول فذلك لا يقع الجهل به ولا يُعذر مُدَّعيه إذا كان يعيش في دار إسلام ثم تكلم عن تقسيم التواتر من جهة لفظ الخبر اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينقسم إلى قسمين لفظ يعني وهو ما اتفق كل الرواه اللي ذكرناهم على نفس اللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه ومثاله قوله صلى من كذب علي متعمدا فليتدوق مقعده من النار هذا الحديث رواه عن النبي صلى اكثر من 75 صحاب وعنهم اكثر من ذلك بكثير عشان كده قلنا حديث ايه متواتر وكلهم اتفقوا على نفس النص من كذب علي متعمدا فليتدوق مقعده من الايه من النار ونحو حديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه أكثر من خمسين صحابي عن رسول الله وسلم <تصفيق> الثاني معنوي وهو الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر تتفق على إفادة معنا معين مع أن سياقاتها قد تختلف عن بعضها في ألفاظها وفي زياداتها ونقصها كالأعاديث الواردة في المسح على الكفية فأفراد ذلك سنن أحد لكن مجموعها أفاد مشروعية المسح فصار متوافرا لاتفاقها عليه يعني بالأول القدر او القاسم المشترك الأعظم بينها اتفق عليه عدد كبير من الرواب فمسألة المسح على الخطين هذا القدر مرة يذكر شروط المسح ومرة يذكر مدة المسح ومرة يذكر صفة المسح لكن في الأخر كله بيتفق ايه او بيشترك في مسألة المسح سبعين صحاب سبعون صحابيا رووا حديث المسح على الكفية ونحو رفع اليدين في الصلاة رواه أكثر من خمسين صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ندر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها إلى من لم يحفظها هذا الحديث رواه سبع صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن فيما قلت هم اتفقوا على جزئية اللي هي ايه نبر الله امرأة سمع مقالته فصارت متواترة بهذا الاتفاق الحقيقة في بعض المصنفات قلتت في هذا النوع من الحديث اشخرها كتاب الازهار المتنافرة للامام السيوطي رحمه الله تعالى قال في خطبة الكتاب أو مقدمة الكتاب أنه جمع, أنه جمع كتابا أسماه الفوائد المتكافرة في الأخبار المتواترة ذكر فيه كل حديث رواه من الصحابة عشرة فصاعدا فجاء مستوعبا الطرق والألفاظ ثم إنه جرد مقاصبه في الأزهار المتنافرة يعني عمل كتاب الأول جامع بالأسانيد وبعد كده اكتفى ذكر الأحاديث فقط دون الأسانيد نعم ثم استدرك عليه للأسف المشهور كتاب الأزهار المتنافرة المشهور الأزهار المتنافرة أما الآخر فلا لا نعلم أنه طبع إلى الآن واستدرك عليه الإمام محمد بن جعفل في الثاني في كتابه نظم المتنافر في الحديث المتوافر ولكنه في الحقيقة أتى ببعض أحاديث من الأحاديث اللي أشار إله المصنف إن هي صحيح رواها عشرة فصائبة ولكن في كل سند منها مقال فعندك مثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث لو جمعت طرقه تجدها ممكن واحد يحكم علىها بالمتواسر ولكن ما فيها طريق واحد خالي من شائبة بل شوائل في حين إن انت لو جمعت الطرق هتلاقيها مثلا رواها اكثر من عشرة صحاب وعنهم كم كبير جدا ولكن كل طريق فيه شائبة ولهذا من العلماء من يرد ومن العلماء من اكتفى بمجرد تحفينه فقط وده احسن حال يوصف به الحديث إنه حسن لغيره وإن كان القول بالضعف أقرب إلى, إلى الصواب مع إنزم أولت رواء أكثر من عشرة من الصحابة نعم. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام السنة باعتبار طرق ورودها وهو الحديث المتواتر وهو كما سمعتم يفيد العلم اليقيني ولا يجوز لأحد أن يستريب في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتوقف في قبوله فإنه إن فعل فهو على خطر عظيم نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستنعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عجالة وردو إن شاء الله يقول زوجتي عينتها الحكومة مدرسة موسيقى في مدرسة في مدرسة رياض أطفال فطلبت منها أن تترك الوظيفة لأنني علمت أن الموسيقى حرام فرفضت أن تترك الوظيفة وأصرت على ذلك فهل يحق لي طلاقها بسبب ذلك إمام مكي اتداءا نشكر لأخينا هذا غيرته وحرصه على اتباع الحق والنزول عليه وحقا ما قال بأن الموسيقى حرام ومن أجمع ما ألف في هذا رسالة لشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في جمع فيها كل الأحاديث الوردة في ذنب اخترب وآلات الموسيقى وأثنى عليها الشيخ الألباني خيرا ثم جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وألف رسالته القيمة تحريم آلات الطرب وأتى بالأحاديث الوردة في الباب منها ما هو صحيح لذاته ومنها ما هو صحيح أو حسن لغيره ومنها ما هو ضعيف يقويه ما قبله الرسالة موجودة ومطبوعة وأشهر هذه الأحاديث ما رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا مجزوما به ووصله الإمام الإسماعيلي وغيره وإسناده صحيح كالشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكون في أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاذف هذا من أصح الأحاديث الورد في هذا الباب لكن مجرب وقوع الإنسان في معصية لا يجعلنا نطلق القول بهجره يعني الإعراض عنه ولكن كما قال الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أو كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها فالحاصل ان المطلوب من اخينا هذا جزال خير ان يصبر على زوجته ويأتي لها بالكتب التي تبين حكم هذه المسألة فعسى الله عز وجل ان يشرح صبرها للحق اما انه يطلقها لمجرد اصرارها على هذه المعصية هذا ليس من النصف الا بعد ان يقيم عليها الحجة بكل ما يمكنه او يتيسر له هذا أرفق بها وبنفسه إن شاء الله ثم يستعين عليها بالله تبارك وتعالى وإن كان صادقا فسوف يلين الله عز وجل له قلبها بإذن الله من باب من يصدق الله يصدق آه كيف آه كيف يعرف أن تلك هي الأدلة فقط الموجودة في مسألة ما الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أته ونحن ما أمرنا إلا ببذل الجهد والوسع ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل التوفيق لكن طبعا هذا ليس لكل إنسان كل إنسان من خلال الملكة والضربة اللي تعود عليها يعرف ما ظن أدلة المسألة ما ظن يعني الأماكن التي يغلب على الظن وجود أدلة هذه المسألة فيه فتجد يفتح الكتاب مباشرة آه هذا في صحيح البخاري يبقى ممكن يكون في باب الإجار هذا في صحيح مسلم ممكن يكون في باب المساقاة هذا في مثلا السنن باب البيوع هذا في مثلا كذا يبقى لكثرة تعامله مع الكتب ونظره فيها يعرف بسهولة ويسر أين يكون الدليل هذه مسألة مع مسألة الاستعانة بالفهارس قصوصا الفهارس الفقهية أو المصنفة أو المرتبة ترتيبا فقهيا وهي كثيرة مع الرجوع إلى كتب الفقه المقارن لأن كل صاحب مذهب بيحشد الأدلة التي ينتصر بها لصحة قول إمامه وبالتالي أحسن الكتب التي تقف من خلالها على أدلة الأحكام كتب الفقه المقارنة ليه؟ لأنه زي ما أقوله واحد بينصر مذهب الشرق فبيأتي بكل الأدلة اللي تنصر هذا المذهب طيب واحد بيرض عليه من المذهب الحمدلي هيأتي بكل الأدلة اللي ترد بكلامه وبالتالي هيجيب أدلة جديدة وهكذا لكن زي ما قلت التأمي وعدم لاستعجال ده المهم لن يلج النار أحد اسمه محمد هل هذا الحديث صحيح حيث أني سمعته في الراديو لا هذا الحديث لا يصح وفي رسالة بعنوان فضائل من اسمه أحمد أو محمد لا يكبت فيها حديث فيها ثمانية عشر حديثا أتى الشيخ بكر زيد شفاه الله وعفاه على مجموعها في كتابه الأداب التسمية أو نحو وقال إنه لم يثبت فيها حديث واحد كيف نجمع بين قول الله تعالى لا إكراه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الذكاء ما الحكم في ممارسة بعض المجمعات الإسلامية لأنشطة غير الدعوة مثل ممارسة رياض كالتيه وغير ذلك أما قوله تعالى لا إكراها في الدين مع قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لابد أن نعلم أن نعلم فيه مراحل تشريعية مرت بها الأدلة الشرعية فذا بالجهاد الذي نحن بصدد الحديث عنه مر بمراحل مرحلة العفل والصفل مرحلة رد الأذى اللي هو جهاد الدفع ثم مرحلة جهاد الطلب والمقاتله غير القتل يعني لم نعرف في تاريخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل وقال له إما أن تسلم وإلا قطعت رقبتك هذا هو الإكرام ولكن المقاتلة بتكون كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية او بعث بعثا امر اميره ان يستنزل الناس على ثلاثة اشياء اما الاسلام واما الجزية فان اذوق القتال فهذا هو الذي يجمع بين هذا وذات وفيه تفصيل اكثر لان بعض الناس يظنون بان القتل بسبب الكفر هذا قفر لان لو القتل بسبب الكفر او القتال بسبب الكفر نستثنى النبي سالسلم امرأة ولا صغيرا ولا عاددا في صومعته ولا غير ولكن القتال يكون للمقاتلين الذين يصدون عن سبيل الله عن زوجان ويمنعون الدعوة أن تأخذ طريقها في تبليغ هذا الدين بالأصل وإلا لو كان القتال لأجل الكفر ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا وإلا فتجد النصوص متوافرة على المنع أو الكف عن قتل الصبيان مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه هم من آبائهم يعني حكمون في الدنيا حكم آبائهم وقتل النساء مع إن المرأة ممكن تكون من المحرضات على القتال وأنا أذكر هنا أن أبا دجانة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه لما كانت غزوة أحد كانت هند بنت عثبة في هذا الوقت كافرة وكانت في ثياب فارس تحرض الناس على القتال وفي لها أبيات يعني لا يتسعى المقام لذكرها تحرض الناس على القتال فلما رفع عليها أبو دجان السيح وكان النفس صلى الله عليه وسلم أعطاه بحقه أن يفلق به هام المشركين فوالولد صوته فكف عنها وقال أنزه سيط رسول الله صلى الله سلم عن طعن امرأة من هذه الكلمة أخذ الأبيض البارع مصطفى صادق الرفعي المعنى وبالوره أقال إن لسيوف المسلمين أخلاقا حتى سيف المسلم له أخلاق بيتعامل بخلق ليس كما نسمع ونرى في هذه الأيام بقتل الرهائن والآخره هذه أعمال لا تمثي إلى الإسلام بصلحة حتى وإن صادمت بعض العواطف وبعض الناس يقولك لا دا بيترتب عليها مصالح إن هم هيخرجهم والفلبين خرجت ومش عارف إيه لا الحق حق والحق أحق أن يتبع إن يقتل المسلم كما تقتل النعاك حتى لو هم بيعملوا كده هم أخلاقهم او كفرهم ما بعد الكفر من دم لكن احنا عندنا اخلاق بتحكم واحكام بتضبط تصرفاتنا فلا يجوز لنا الخروج عنها والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبعتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبحته حتى مجرد النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يحد شفرته وقد وضع رجله على صفحة شاف يريد أن يذبحها فقال أتريد أن تميتها موتاة هل حدثت شفرتك قبل أن تبجعها؟ يعني هذا حتى في البهاء فيعني لابد أن مثل هذه الأداب والأطلاق تحكمنا بعيدا عن العواطف العواطف لها مجالات إنما الأحكام الشرعية شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قس على أحد مثل ما قس على أسامة حبه وابن حبه لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله حتى إن أسامة ما تمنى أو حتى إن أسامة تمنى أن لم يكن أسلم قبل اليوم من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل إن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه أحدا في وجهه بعتاد ولكن كان يقول ما باله أقوام يفعلون كذا لكن لما كان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ما كان في بني جذيمة يعني خرج خالد بن الوليد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سريه من الصحاب فاتوا لبني جذيم فطلبوا منهم ان يسلموا فقالوا صبأنا صبأنا فظن خالد بن الوليد انهم استنكفوا عن قول اسلمنا والقوم عندهم كلمه صبأنا بمعنى اسلمنا يعني انتقلنا من دين لدين هنا كذب من وليد بشدته وغيرته في الحق وكذا قتل جماعه منهم وامر كل صحابي معه اسير ان يقتلو فكف الصحابه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فصعد النبي صلى الله المنبر وقال اللهم اني ابرئ اليك مما صنع خالد بالاسم اللهم اني ابرئ اليك مما صنع خالد اللهم اني ابرئ اليك مما صنع خالد ثم بعث من يدفع بيك من قتلهم خالد رضي الله تعالى عنه لأنه قتلهم متأولا ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قاصدا قتلهم بغير تأويل لقتله ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قتل خالد بن الوليد أيضا ملك بن قال اعزله يا أبا بكر فإن في سيفه رهقا يعني لشدة في الحق سوف بيقطع كل لأبنه فقال كيف أغمد سيفا سله الله على المشركين ثم أثى فعلم أنه فعل ذلك متأولا فذهب ودفع بيات مالك بن ويرة كما هو ثابت عن أبي بكر ربي الله تعالى فلما جاء عمر عزل خالد بعضهم قال انه خشى الافتتان بيه افتتان الناس بيه وبعضهم قال ان عمر حس فعلا ان هو كان يعني في سيفته يعني اقداما لا احجاما والمطلوب الاحجام لا الاقدام ولكن النص اقدام في موقع الاقدام واحجام في موقع الاحجام اللي يحكم المساله ايه ضوابط الشر هذا واسال الله تعالى ان يفقهنا واياكم في الدين انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على